يؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا سميت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن لهم ومصيرهم ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين بشرهون يجادلونك في الحق بعدما بينك انما يساق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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قطبكم ومن نصر إلا من عند الله إلا الله إذ يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء لا أن ليطهركم به, به ويذب عنكم رئذ الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتذبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَأَشْرَبْهُم مِّنَ الْحَمِيمِ وَالْغَسَّاقِ ۚ إذا لقيتم الذين كفروا جحسا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم يومئذ جبره إِلَّا متحرفا لكتال أَوْ متحيزا إِلَى فِئَةٍ فقد بار قد باء برض من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولا كن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولا الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأم الله موهن فيد إن تستفرين يَسُوفَ قَدْ جَاءَ أَسْمُ وَإِنْ تَنَسُهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُنَّ عُدْ وَلَنْ نُنسَى عَنْكُمْ فِي أَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَ الله معهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتوله وهم يَا ضل به وأنه إليه تحشرون. واتقوا فَإِنَّ تَلَّاحُصِباً الَّذِينَ غَلَوُوا مِنْكُمْ أَصْحَفَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ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 الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأمن الله عنده يا أيها الذين آمنوا اتتقوا الله يجعل لكم خُلقا يجعل لكم فرقانا عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله الحافظ العظيم وَإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا كثنا عليهم آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لَقُلْنَا نسم هذا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 وأنت فيهم وما كان الله معذبا وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرار وما كانوا أدياء إن أولياؤه إلا المتقون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 كفرون ينفقون أموالهم يصدون عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعمل بصير وإن تولوا فعلموا ان الله مولاكم نعما المولى نعمر النصير ان لله فوسه وللرسول وللقرى وليد القردى واليتما والمساكين وذين السبيل, السبيل إن كنتم امنتم ما على عبدنا يوم الفرقام يوم التقى الجمعام والله على كل شيء من قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عنه بَيِّنَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَتَرَى وَلَو أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِنْتُمْ وَلَكَنَا زَعَمْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ في الصدور، وإذا يركونهم في أعينكم قليل وينقللكم في أعينهم وينقللكم الله أمرًا كان وَإِنَّ اللَّهَ ترجع أَبْصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا واذكروا, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون مشيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم لَقُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا ظَرَأَ أَنْتُمْ فِي أَنْكَارٍ كَفَعَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت جمعت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 وأغرطنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب إحد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقلون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم بهم من خلفهم يذكرون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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم, وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما كون وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم, يوفى إليكم وانتم لا تسلموا وان جنحوا للثلم فاجنح لها وَتَوَكَّلْ على الله إِنَّهُ هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو ان في الأرض بجميع ما ألَّفَ بين وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بينهم، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يا أيها النبي حسبك الله. حسب إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَنِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَضْرِبُوا منكم مئة ليغلبو الكم من الذين كفروا يغلبو قوم لا يضطهون الآن فض الله عنكم وعلم أن إن فيكم بعض، فإيهكم منكم مئة صابرٍ يغضبون مئة فين، وإيهكم منكم ألفين يغضبون ألفين بإذن الله. وكان لنبي إن, ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم تَكُونُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّذِينَ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ في أَيْدِيكُمْ من إن يعلم اللَّهُ يؤتكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأنكل منهم والله عليم حكيم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 لهم مغفرة ورزء كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوك إِتَّقَى لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ